لأن رسول المقال هل لا ترسموه يأتي إلي فيتوب قال يأتوب فأتوب الله عليك يعني ترسموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو وهذا قال تريد أن تطهرني والتوبة الثانية بإصلاح الحال نعم هذا في قطاع الطريق في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينه ولأ لأن قطع الطريق عمله متعدٍ. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. صحيح. لا ماذا ندل دليل على على <تصفيق> الاستثناء؟ نأخذ به. هذا هو الأصل. نعم. صحيح بخصه ووافقوا صاحب وقت جاء يشهد وقال تعير من الله عز وجل رجما احراها الى قصيش او الى ذاي قصيش فرجما يقول جمع ولما شيء قالا جرت في كتابه ورجب تذين هذا الشيء وقال يلم من تشيل الله عز وجل ولكنها بعد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام عرفت؟ فلهذا في في كلامه نظرت الله عنه لأن لأن لنا النخور ورجمناها بكتاب الله فإن عمر صرح وهو على النيمب بأن رجمة ثابتة بكتاب الله حالة منات الله قرأناها ويقول قرأناها وحفظناها وعناها وطبقناه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده صحيح هذا من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه لكنه اجتهاد خالفه النص نعم نعم هكذا قال عنه نعم صحيح هو ما رأى لهذا. ولهذا هو يرى الفضل جائز يراه جائز حتى حدث وابو سعيد خذر الله عنه فرجع نعم بس هذا حصل نسبي يعني حصل عنده نوع إضافة نسبي وحقيقي، يعني ما أنت بالنسبة يعني وما, وما والنف والضرب إلا بشير نعم نعم لو قلنا الذي يقذ الزنا ثم يتوب تقضى الفوته بعد المثل قدرة عليه لا لا فوته في بعض ال ال علم ذلك هم قدرة عليه هم تابوا قبل هم رضي يتوهم قبله يعني يقام عليهم حساب لا هذه أهون إشكالا من من قالوا له الرجوع مع... أنا... أنا... أنا... عن عن عن تقرير الآن المشهور من المذهب هو اللي عليه عمل القراءة أنه متى رجع عن إقراره وجب الكفو حتى في أثناء الحد حتى لو أنه أقر إقرارا واضحا مفصلا قال إنه زنى بامرأة اسمه فلانة في هذه الحجرة في الليلة الفلانية وأنه أولا أتى بشاه وحليب وانبسطه إياها نعم هي نعم لو كل شيء فصل وحاكم عليه القاضي بأن يرجم أو يجلد وفي أثناء ذلك قال أبد أنا راجع عن إقرار يقول خاص يروح لكن هذا في الحقيقة هذا هو الذي قال الشيخ نسان رحمه الله قال لو أننا قبلنا رجوع المطر المثر ما يجب الحد ما ثبت حده في الدنيا كل إنسان يكثرين لا سيما في الوقت الحاضر أن الناس ما عندهم مذيون نعم لا يرفع عنه حد مرد قوله ضعيف هذا لا ضعيف لا لا ضعيف ضعيف جدا لا لا إذا تاب نترك ولذا تاب عادتنا روش الصادق لكن إذا رجع أن يقرأ بها لا يلعب حجل يجي يكلف القاضي ويكتب اقراره ويشتهر أو ما يشتهر ثم يجي نعم كيف تقول انه موتر حقيقي انه معنا رجل عقله مختلف نعم عبد الله نعم يعني يعني نعم مو كل ان هو امور بي قررت ان امورها 10 سنوات نعم ايوه احنا نروح نشوف الناس ادانا مره نسر المصطلح عليه نعم الله اني نسرناه لان قديم مثل نعم مبلغ بناء لكن ما يقولوا لي يا محدث محتث انذار باب النجاة هذا فتح علي طرق سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه ان يتوب فمن <تصفيق> الذي قال يا اللهم ان تب علي محمد احسن طيب تكرنا أن التوبة نوعا التوبة. نعم ما الدليل <تصفيق> هذه قبول التوبة نعم ثم تاب عليهم ليتوبوا طيب ما معنى قول السوء بجهالة بجهالة أي بغير علم السفاهة طيب لماذا نحملها على السفاهة دون الجهل الذي هو ضد العلم أحسن لأن من عمل سوءا بجهل فلا ذنب عليه أصول طيب هل لديك دليل او شاهد جيد على ان الجهرة يأتي بمعن السفاعة من كلام العرب نعم شاهد من كلام العرب ما هو دليل شاهد نعم حسنت من راد بقولهم القريب سلم. من المراد قوله من قريب. <تصفيق> يعني قبل الموت ختم الله الآية بقوله عليما حكيما مع أن متوقع أن يقول سواب الرحيم. ثم هي الحكمة. لأنه علينا بكل ما عليه بكل ما وقع. ان التوبه في الفاضل الصيحه ايه بس العلم والحكمة هل تناسب التوبة توبه قلنا ربنا ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم و هو التواب الرحيم من قبل قبل حاجه وين هو قبل لا كانه فين تبوا اصرحا ان شاء الله لا كان التواب دي حاجه دي مساله خاصه نعم خالد وتكون عيارات محلية تمام لمساعتي سعيت حال لا يقبل فيها توبة فناسب أن يبين أن توبته على هؤلاء مبني مبنية على علم وحكمة طيب الآن ذكرت. إن كنت لم أذكره من قبل، فالآن ذكرته. وين كنت ذكرته ونسيته؟ فنشكر الله مستنك. طيب. نحن نتكلم دائما عن الحكيم ونقول إنه أنه مأخوذ من الحكم والحكم فكم أنواع حكم الله؟ أبا الحسن. أنواع حكم الله. طيب حكم كون شرعي هات مثالا على الحكم الكوني لا يعني آية فيها لفظ حكم يراد بالحكم كون خالد نعم فلنبرح العرض حتى لما يأذي أو يحكم الله لي. هذا حكم كون ونريد مثالا على الحكم الشرع يا نعم هذا عام يعني المثال يخص الحكم الشرع بندر هنا ذكر أحكاما في النساء الله في أسين من الملك من الناس في صور متهنة طيب حسن. وذكرنا أيضا أنه مأخوذ من الحكمة أو من الإحكام وهو إدخان الشيء وأن الحكمة نوعان يحيى طيب ما معنى الأول نعم نعم تمام يعني وضع الشيء على ما هو عليه هذا حكمة وكون يغاية من كذا وكذا هذا أيضا حكمة أخرى تمام تكلمنا على أيها الفوائد طيب إن فوائد الآية الكريمة إنما التوبة على الله بيان فضل الله عز وجل على عباده بإجابه التوبة على نفسه إنما التوبة على الله ومن فوائده أن لله أن يوجب على نفسه ما شاء وليس على وليس للعباد أن يوجب عليه شيئا لقوله تعالى لا يسأل عما ما يفعل وهم يسألون لكن له أن يجب نفسه ما شاء وله أن يحرم على نفسه ما شاء قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا حرم على نفسه الظلم وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا إلزام وفرض ومن هذه الآية إنما التوفز على الله ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفة والسفه ضد الرشد فمن عامل سيئا فقد, فقد فقد منه الرشد ومن فوائده أن الرشد يختلف باختلاف المواضع فالرشد في المال إحسان التصرف فيه والرشد في الولاية معرفة ما يجب لها الولاية إن كانت ولاية سلطان وإمارة فلها رشد معين إن كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي أن يعرف الكفر كفر المرأة ومصالح النكاح إن كان رشد في معاملة الناس فكذلك أيضا له رشد خص ويجمع هذا كله إحسان التصرف إحسان التصرف لما في يتصرف فيه هذا هو الرشد وذده إساءة التصرف ومن فوائد اللهية الكريمة الحث على المبادرة بالتوبة لقول ثم يتوبون من قريب بل وجوب المبادرة بالتوبة وجوب المبادرة بالتوبة ووجهه أن المراد بالقرب هنا الموت والموت ليس معلوما وقته وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة لأن الإنسان لا أدري ما يعرض له وهو كذلك الواجب المبادرة بالتوبة ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية لأنه يقصق قلبه وتكون هذه الصغيرة ولم صلاة الذنوب تكون تكون كبيرة ولهذا ذكر بعض العلماء أن التهاون بالمعصي والاستمرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاونا بالله وبأوامر الله صارت كبيرة لما قام بقلبه من ايش اتهم بها بل وقال واذا فعل الكبيرة مع شدة تظظيمه الله عز وجل وخوفه منه وخجله منه لكن سولت له نفسه ان يفعلها فان ذلك يجعلها صغيرة يجعلها صغيرة والرجل الذي كان يضرب في الخمر لما لعنه أحد الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله فالإنسان العاصي قد يقوم بقلبه من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يجعله عند فعل المعصي خجلا من الله مستحيا منه فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه وأجلاله لأن الحسنات يذبن الصيعة والعكس بالعكس قد يتهاون الإنسان بأمل الله ويعص الله مع صيعة صغيرة لكنه متهاون غير مبالن بعظة مثله فهذا يكون تكون هذه الصغير كبيرا لما قام بقلبه من التهاون في حق الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب لقوله فأولئك يتوب الله عليهم ومن فائدها اكمل الله والحكم أيضا المفهومة من قوله وكان الله عليما حكيم وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسم شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن فوائدها اثباته هذين الاسمين لله وهما ايش العليم والحكيم طيب ثم قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات هنا قال ليست التوبة ولن يقل على الله لأن هذه التوبة منتفية شرعا منتفية شرعا فهي ليست, ليست حقيقية ليست التوبة للذين يعملون السيئات السيئات يحتمل أن يراد بها الجنس وهو الأظهر أو الجمع لأنه ظاهر اللفظ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هؤلاء لا توبة لهم لأن توبتهم توبة ضرورة كالمكره على العمل والمكره على العمل لا حكم لعمله كما هو معروف بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره كذلك هذا الذي تاب بعد أن يسمل الدنيا وأيقن أنه راح فإن هذه التوبة لا تنفع حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن الآن عندما شاهد الموت يتوب أي ثوبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من بعض نظير قوله صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه خير الصدقة أن تصدق وأن صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر تأمل البقاء لصحتك صحيح إذا استبد الموت. وتخشى الفقر لأنه صحيح ولا تنهل يعني تأخر حتى إذا بلغت الحكوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان من فلان اللي كان له الوارث وهذا يقع كثيرا إذا أجس الإنسان من حياته ذهب يوصل أو سجد بكذا بأعمال البر بالصدق على الفقراء، طبع الكتب بناء المساجد طبع عشر تيام ما وصل لأنه الآن أيس من حياته وعلم أنه مفارق لا محالة قال ولا الذين يموتون وهم كفار ها؟ قال النبتان ولا الذين يموتون الوحف عقف ولا زائد التوكيد والذين معطوف على قول لل لل للذين يعملون يعني وليس التوبة أيضا للذين يموتون وهم كفار الذين يتأولون كفار لا توبت لهم وظاهر الآية مشكل لأن من مات انقطع عمله فكيف يقوم كيف يقول ولا الذين ي يموتون وهم كفار نقول المراد بذلك ندمهم يوم القيامة حيث يندمون ويقولون يا ليتان رب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدا ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا دعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون فتوبة الكافر بعد الموت يراد بها ندمه الذي يظهره يوم القيامة فإن ذلك لا أنفع، لأن وقت العمل انتهى، ما ما بقي إلا وقفة الجزاء فلا تنفعوا، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماً، أولئك المشار إليه الكفار الذين ماتوا على الكفر عاد الله لهم عذابا عذاباً أليماً، أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإعداب فا النار إنما هو للكافرين أما الوساط فقد وفى عنه ولا النار أبدا في هذه الآلة عدة فوائد الفائدة الأولى او نعم أحسن ما نعرف لأننا قد ننسى من فوائد هذه الآلة الكريمة أن التوبة تنقطع باحتضار المر أي بحضور الموت، بقوله حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن. ومن فوائده أن المحتضر لا حكم لقوله لا حكم لقوله. هكذا أو نقول لا حكم لقوله الذي يستعتب به لأنه في هذا الحال ليس وقت الستاب أما لو قال قولاً آخر فإنه اعتبر الجواب الأول المحتضى لا عبرة بقوله لأنه غير كامل الشعوب غير كامل الشعوب فلا يعتبر بقوله ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه اشترض لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة وذلك قبل حضور الموت وحينئذ يحسن بنا أن نأتي على شروط التوبة وقد تتبعناها فوجدناها خمسة الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له على التوبة إلا محبة, محبة الله والقرب إليه والخوف من عذابه لا لي نال شيئا من الدنيا أو يتفعانه مدمة في الدنيا إنما يحمل على التوبة الإخلاص لله عز وجل الثاني الندم الندم على ما فعل من الذنب فان تاب بنا ندم فتابه إما فاسدا لعدم إتمام شروطها أو ناقصا جدا وقد ورد بعض العلماء على هذه الشرط شكل له وهو أن الندم انفعال وليسان ذلك إلا يفعل. يفعل ولا ينفع كيف يندم والجواب عن ذلك سهل جدا الندم أن يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك هذا هو الندم المراد به. وهذا شيء ممكن هذا شيء ممكن ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسان، فقال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عند الغضب الانفعال إذا وجد السبب الثائر الإنسان، ما أستطيع، لكن مع ذلك يمكن أن يملك نفسه، فكذلك أيضا باعث الانفعال ممكن، فتارية الانفعال ممكن وباعثه أيضا ممكن، الشاب الثالث. الإقلاع الإقلاع عن الدم فإن لم يقلع فتوبته كاذبة وهو إلى الاستزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله كيف يقول إنه تائب من شرب الخمر وهو مجمع عليه كيف يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه هذا الاستزاء بالله عز وجل لو أنك آتيت مالك من الملوك قلت أنا تائب أنا تائب لا أسبك ولا أقول بك شيء نعم لكنه من حين ما يجد غفلة من الملك ولو بتكريم من إلى جنبه يقول ولو بالإشارة هذا ملك الله خير فيه. هل يكون هذا توبة؟ أبداً مهو سيطة فكيف بملك الملوك عز كيف تتوب من الله إلى الله من ذنب أنت مصدر عليه هذا لا يمكن كيف إذا قال قائل نرى بعض الناس يقول وإذا كان وإذا كان الذنب حقا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه قلنا هذا الشر لا يخرج عن ما قلنا وهو الإقلاع إقلاع عن الذنب إذا كان ذنبك حق لآدمي وأصرت على إضاعة هذا الحق فأنت لم لم تقل عن الدم فإن كان حق الحق الآدمي إن كان مالا فأعطه إياه إن كان دما فأعطه إياه إن كان عرضا فاستحلل منه استحلل منه طيب إذا كان مالا وقد مات الذي ظلمته فيه ثمذا أصلا ابحث عن ورثته ابحث عن ورثته فإن لم تجد وتعذر عليه فتصدق به وحينئذ تتصدق به عن الورثة أو عن الميت سلطان الميت ماسي إذا مات الميت ينتقل حقه إلى من إماله إلى الورثة، فأنت تصدق به عن الورثة مع الاستفرع من قول الميت مع الاستفرع من الميت، ولذلك لو أنك أديته إلى الورثة، أديت هذا المال إلى ورثة، فإنك لم تتو بانتقام حتى تستغفر الله من الميت. لأن حقيقة لأنك حقيقة حلت بينه وبين وبين مالك. طيب إذا كان الحق دما مثل أن يكون الرجل قد دعس شخصا وهرب خوفا من الخروج ثم نجم وتألم. فماذا أصنع؟ نعم. يذهب إلى أولياء يذهب إلى أولياء ويقول هذا اللي حصل وكذلك لو قتله عمدا وندم يذهب إلى أولياء ويقول قتلت صاحبكم عمدا إذا كان غيبة يعني عرضا يعني قد ظلم شخصا في عرضه فماذا يساق قال بعض العلماء لا بد أن يستحله لا بد أن يسحل يذهب إليه ويقول إني اغتبتك فحل لي وهذه المسألة يعترض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول له إني اغتبتك فحل لي ربما تأخذ العزب الإثم ويقول لا ولكن يجب التفصيل. وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب عليك أن تستحله أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على مجاك الحديث كفار من اغتبته أن تستغفر له فتستغفر له وتذكره بخير في المجالس الذي كنت أغتتهم فيه فيها طيب الشر الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما تبن طيب فإن كان تاب ندم وأقله لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعل فهذا لم تصرح توبته لأنه لم يعزم على أن لا يعود فلابد أن أن يعزم على أن لا يعود فإن كان يحدث نفسه بأنه يعني لو حصل له هذا الدم لعاد إليه فإنه لم يك ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا العزم على أن يعود أو شرط أن يعود هذا ليس بشرط أن لا يعود الشرق أن يعزم أن لا يعود هو الفرق بينهما ظاهر لأنك إذا قلت يشترق العزم على أن يعود وعزم أن لا يعود ثم صورت له نفسه بعد ذلك فعاد فإن التوبة الأولى صحيح لكن لو قلت يشترق أن لا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيح ولكن العلماء يقولون يشترط أن يأعزم لا يعود الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل من التاعب فإن كانت في وقت لا تقبل منك ما لو حضر الأجل أو خرد طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا ثاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها أو عند حلول الأجل لم تقبل منه. وهذا فرعون لما أدركه الغرق أسلم، بل آمن. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني الله عزوجل. لكنه لم يصرح باسم الله. وإنما قال آمن به بنو إسرائيل مبالعة في التذلل والتباعه لبني إسرائيل بعدما ما كنا إيش مستعلين عليه. مستعلي عليهم مستكبرا عليهم الآن صار سابعا لهم إلا الذي آمت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين المسلمين لله فقيل لهم الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المسدين نسأل الله أني من, علي من عليكم بالتوبة قبل حول الأجل واختلف الأولى ما رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة أن ينزع عن جميع المعاصي أو, أو لا يشترط أقول الثلاث أنت من الذين يقول لا يشترط فمنهم من قال يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي وأن من تاب من الزنا وهو إيرابي فإن توبته من الزنا لا تقبل لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشة لله وتعظيم لله والذي يتوم من ذنب وهو مصر على الآخر لا يتحقق في حقه ذلك ومنهم من وقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته وإن كان من غير جنسه فإنها تقبل مثال ذلك لو تاب من النظر إلى النساء النظر المحرم ولكنه يلمس النساء محرم فهنا الجنس واحد فلا تقبل ثوبته من النظر لأنه يمارس جنسه فالنفس إذن متعلق بهذا الجنس ولم تقلع عنها أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس ويزني أو يشرب الخمر فتوبته من الربع صحيح مقبولة ولو كاب من شرب الخمر وهو مصر على الزنا فتوبته من مقبولة والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصارة على غيره لكنه لا يستحق عن التائب وصف التوابين الوصف المطلق وإنما هو تائب توبة مقيدة بهذا الذنب المعين فالوصف المطلق للتائبين لا يستحق لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت له، لأن هذا هو العدل، والله عز وجل أمر بالعدل والقص، وهو سبحانه على أهل العدي والقص، وهذا القول هو الصحيح، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم على هذه المسألة قال وبعد فإن هذه المسألة لها غور بعيد يعني أنها ليست للأمر الهيئ التي تلقى أحكامه على اللسان لأن لها تعلقاً بالقلوب والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تهتز لا يمسكها شيء فالمسع قيقة لها غور عظيم وأصل التوبة تعظيم أزوجل وإجلاله والخشية منه والخوف منه فإذا تحقق للنسان هذا هانت عليه التوبة وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم نعم نعم هذا أول في السؤال يقول إذا كانت التوبة لا تنفى أن يحفظون الأجل فما يتبع عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كرمة أحاجد ذلك من عند الله والجواب على ذلك أن هذه قضية عين فكما أن أبا طالب ينتفع بالشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غير من الكافرين فقد انتفعوا بإسلامه دون غيره من التائبين في هذا الحال هذه واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجسم بأنها تنفع. ماذا قال محاج والمحاج قد تقبل حجة وغذة فإذا كان هذا الحديث ذا جل على أنها تقبل جزما فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم وأن التوبة في هذا الحال لا تقبل. نعم. لا الجهل لا يسمى جهالة. الجهل لا يسمى جهالة. <تصفيق> نحن نجيب على هذا بجوابين. الجواب الأول سبب، وأن العامل الصوئ بجهل الذي هو ضد العلم، العلم لا عخذ به أصلاً، فلا تزمن جوابين منه. والجواب الثاني أن الجهاد لا تطر على الجهل الذي هو ضد العلم، بل يبين عن السبب نعم. <تصفيق> الله لا انظار ابو طارق الحمد لله الذي قرن فينا نعم اي طبيعه عين الجاء هاي قاية... طبيعه عين ولا ولا نجه من... مم... مم... مم... مم... هل الجهوه هذا قد حضر الاجله قريب منه نعم هو الذي هو المنطقه اذا استخدمت فاطمه هي بس نعم هل المطلوب هذا هو لا لا لا يعني... مم... مم... حتى حتى هذا من المؤمنين لأن التوبة إذا كانت تنقطع بحضور الأجل فما بعدهم بقى أول. نعم. أن الله يذكر الآن بعض الساق المشمر الصمر يراضون منهم لا توب من الله خشته منه عباده. نعم. فحسب الصعود لفسق استمرارهم على منهم عليه ورب العالمين تغسون بعضهم. نعم. سمعتم. يقول من الناس الذين يرابون أو يشربون الخمر أو يزنون قد يتركون هذا الشيء لا توبة إلى الله ولكن ملل منه فهل يوصفون بالفسق نقول أما هم في الساق وأما ظاهرا فلا لأن نحن لا نحكم إلا بالظاهر حتى وعن وجب قليلا والدني على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه لا قال للمشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال له قتلته بعد أن قال له قال نعم قال قتلته قال نعم قال ما تفعلوا بلا إله الله إذا جاءتهم القيامة ما زال يكرر عليه قتلته بعد أن قال لا الله حتى قال تمنيت أني كن أسلمت بعد حبيب. نحن الآن نوافق أسامة على أي شيء على أن الرجل قالها تعوذا كما قال أسامة قالها تعوذا من القتل لكن مع ذلك لم يجعرف دينا مانعت من الحكم بالظاهر، بس إيش هي توبة إذا كان صادقا ليست توبة وإن أردت نسكد دمار دوج وكان دوجي وعاتي أتخذونه بستان ومئتين مدينة، وكيف تأخذونه؟ قد أخبر عنكم لا داعي واحد منكم يتأخذه. الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحن لكم أن ترث النساء أكره. فود أيه أيه. ويستبخ خطة نية. طيب. قال الله تعالى وليست التوبة للذين أمن السياء إني كنت الآن من فواد هذه الآية نعم طيب, طيب أن لو تاب يوم اتيامه لم ينفعه توبته لقوله وللذين يموتون وهم كفار ومن فوائدها وجوب المبادرة بالتوبة لأن الله علق قبولها على أمد لا يعلم فإذا كان كذلك وجب أبها ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين الذين المتنع الكفر لمن ومن فوائدها بطلان قول من يقول إن أهل النار يتكيفون بها ويتاء فلا يضرهم فلا يضرهم حرها لأن الله قال عذابا أليما ولو كان الأمر كما ذكروا ثم قال تقدم يا عبدالله ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أمترث النساء كرها إلى آخر سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدع بالنجاة فإنه دليل مع أهميته والعناية به وسبق لنا أنه إذا صدر بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته وسبق لنا أيضا أن فيه دليلا على اتخاذ الاسم المغري بالشيء يعني الحاف على الشيء بقول كأنه يغريهم على قبول ما سيوجه إليه لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان كان هذا إغراءا كما تقول يا أيها الكريم لا تبخل على الضيف يا أيها الرجل لا تغلب كالنساء فإن هذا يوجب للنسان أن يأخذه الحماس حتى ينتزل يقول يا أيها الذين آموا لا يحل تأكر وأنا في الحل يقضي التحريم والمحلل والمؤمن والله عز وجل ولهذا يعبد بالتحريم وأحيانا بنا في الخل فيها بالآية قال لا يخل وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قول حرمت عليكم يقول لا يحب لكم أن ترث النساء كرها كرها يعني كرهن عليهن بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث. المراث هل مناه أنهم يرثونهن كما يرثون المال بمعنى أنهم يسرقونهن أو أنهم يخلفون أزواجهن فيهن دون تملك ثاني لأنهم ليسوا لا يريثون النساء كما يريتم المال، بل يريثون النساء أن يخلفون أزواجهن فيهن، فسمّ الله فسمّاه الله ميراثاً، من خلف غيره في شيء فهو وارث الله. قال الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض من عليها، مع أنه أزواجه المال كلها من قبل، ومال كل منع. يُفْلِي مَنْ عَلَيْهَا وَيَبْقَى هُوَ سُبْحَانَ وَجَالَ وقال تعالى عن زكري هبني من لدون وليا ياريثني و... أن يخلفني في قومه العلم والنبوة وليس ياريثه ميراثة مياد وذلك لأن الأنبياء الأنبياء نعم الأنبياء لا يورثون طيب إذا لا ترد إلى حنق أن ترد تخلفوا أزواجهن فيهن فرها طيب وقوله كره هذا القيد وإذا كان لبعن الواقع فلا يدل على أنهن لو رضينا أن يخلوفهم أن لو رضينا أن يخلوفهم أن يخلف الرجال أزواجهن فإن ذلك جالس لأن هذا لا يقوز إلا بعقد نكاح شرع وللك أنهم كانوا إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده ومنع المرأة أن تتزوج وإذا كانوا من بني عم اختارها أحدهم فتزوجها قهرنا عليها وعدوان فلهذا نهى الله عنه قال لا يحل لكم أن ترث من سأفر وعلى هذا فيكون القيد بيانا للواقع وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له وعلى هذا فلا يحل عنه اختياره قال ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن هذه مسألة أخرى تشابه المثبث لا تعذلهن ألا تمنعهن حقوقهن فتلجئهن إلى الم تذهب ببعض ما آتيتمهن وهذا يقع كثيرا من بعض الأزواج الظلمة يعضل زوجته فيمنعها فإذا ضاقت به زرعا اضطرت إلى أن تفتدي نفسها منه بمال أخذل بما أعطاها من قبل إما الكل وإما البعض وقول لا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما أتيتمهم لو قال قائل لو عضلها ليأخذ كل ما أعطاها يدخل في النهي لأنهم باب أن يأتين بفاحشة مبينة وفي قراءة مبينة يعني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلكم وما هي الفاحشة المبينة الفاحشة المبينة فيها أقوال قيل إنها زن. فإذا زنت فله أن يعظو لها من أجل أن تفتدي منه لأن الإنسان وجدت ولا تطيب نفسه أن يطلقها هكذا هيذهب مال له في هذا الحال أن وامنع حقها من أجل أن تخالف تفتدي أو تفتدين نفسها منه المراد بفاحشة مبينة بداعة اللسان أن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى فإن ذلك مستفحش عرفا فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يغضلها حتى تفتدي منه وقيل المراد سوء العشرة سوء العشرة بحيث قطيف حقه على وجه الرضا والانبساط والشراحة إذا دعها إلى فراشه واستعصر ويحمر وجهها ويصفر ولا تجيب إذا أمرها بحاجة لهذه الحاجة التي يجب عليه أن تبدل فهذا من الفاحش المبين وهذا الأخير يشمل النوعين القولين قبلا لأنه لا شكة من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزنع وليس بالله ولا شك أيضا أن من سوء العشرة بذاعة اللسان وطول اللسان فعليه يكون المعتمد أن المراد بالفاحشة المبي سوء العشرة بأي شيء يكون سواء ما سفح شرعا كالزناء أو عرفا مع أن نزلنا للسفحة شعرفا وشرف وعاشروهن بالمعروف هذه جملة ثالثة عاشروهن أي النساء بالمعروف أي بما يتعارفه الناس ولا ينكروا الشرف والمعاشرة مفاعلة تكون من الجانبين لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعله أنه واقع من من أجانبين هذا الغالب أهد مجاهد قاتل مقاتل ياسر مياسر آسر معاسر آشر معاشر وقد لا يكون من أجانبين كسافرة فرقة فإن هذا السفر لا يكون إلا من إلا من واحد طيب آشرهن بنعروف أي لعاشر كل منكم الآخر بالمعروف أي بما يتعرف الناس ولا ينكروا الشر. انتبه بما يتعرف الناس ولا ينكروا الشر. فإن كان مما يتعرفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا جوز لا سبب معروف فلو منكر طيب هل المراد أن ينكره بالقول والفعل والبدء بالقول يعني يلين القول له وتلين القول له القول له وبالفعل الخدمة الخدمة وما أشبهها وبالبذل بذل النفقات من كسوة وطعام وشراب ومسكن وقضاء ها؟ ما تقول لا لازمهم قضاء دينها ولازمها قضاء دينها اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين لأنه لازم له وعاشقوهن بالمعروف فإن كرهتمه فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف لأنه من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئا لا ينقذ له ولا يفرح به فيقول الله عز وجل إن كرهتمهم بسوء أخلاقهم أو لغير ذلك فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وهذا إشارة إلى أننا نصبر إلى أن نصبر عليهم يعني فاصبروا إن كان يرتمونا فاصبروا فأسى أن تفروا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً لا تتوقعون ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولداً صالحاً فإن هذا من أعظم الخيرات ومن الخير أيضا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها وحينئذ يطمئن إليها وعيش معها عيشة حميدة في هذه الآية يقول الله عز وجل في هذه الآية من من الفوائد أولا تحريم إرخ النساء على وجه يكرهنه، كما يجري في كما الجاهزية بقوله لا يحل لكم ومن فائدها أيضا أن نفي الحل يراد به التحريم يراد به التحريم وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده ومن فائدها أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيّد في إيش؟ في رض الشر مقيّد في تزوج لو تزوج بعد موت ابن عمه المتزوجة ابن عمه، فإن ذلك لا بأس به ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاه. وبيع عقد شرعي زوجة أخي لا بأس ولو تزوج زوجة جد لا بأس ها؟ محرمة طيب إذن الجد ليس أخاً ها, ها الج وهم ماذا علينا بالمراس نعم على غير الطويل الرئيس اجتمع طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسها لقوله وَلَا تَعْضُلُوهُنْ لِتَذْهَبُوا بِبَعْرِ مَا آتَيْتُمُهُنْ ومن فوائدها وهي حل العشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاه القول في بعض ولكن قد يناقش بهذه في الفائدة فيقال إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما أتاها لبيان أن العظلة لأخر شيء منها ولو قل حرام وليس به التعبض بما إذا أخذ أكثر وقل وقد سبق لنا في تفسير صورة البقرة خلاف العلماء في هذا هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا يجوز وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال الجواز والتحريم والكرام نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز بل تنوير الخطاب بقوله في الأول لا يحل لكم أن ترث ساكرة وفي الثاني ولا تعذلهن هذا إذا جعلنا لا ناهية إذا جعلنا لا ناه فإن جعلناها نافية للتوكيد وجعلنا تقدير الآية ولا أن تعضلوهن لتذهبوا صار الكلام على نسق واحد صح؟ لا لا محتملة لأن تكون لا ناهية وتعضلوهن ثم إلى الناهية وأن تكون لا ألواب حرف عط ولا زائد للتوكيد وتعذلوهن معطوفة على قوله أن تاريخ النساء يعني ولا أن تعذلوهن فإن كان الأول ففي اختلاف في الأسلوب وإن كان الثاني فالأسلوب على نسق الواحد ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إدقتلت البلاقة ذلك. نعم، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المرأة أن أن الصداقة للمرأة بقوله نعم آتيتموهن آتيتموهن أي أعطيتموهن. وهو كذلك، وقد مر علينا في أول السورة ما هو واضح. جدا بأن الصداقة حق للمرأة في قوله وآت صدقاتهن نحلة وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة فالأمر إليها فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر ولا اعتراض لأحدهم عليه وإيضا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئا لا اختيارا ولا ولا غصبا إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاءت إذا كانت أهلا للتبرع كذا طيب ومن فوائد ذات الكريمة النسوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتبتدي نفسها من أين نسوء من قول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما تتمنون ومن فائز فواعد الآيس الكريمة وجوب معاشرة المرأة بالمعروف من قوله وعاشروهن بالمعروف ومنها من فوائدها أيضا اعتبار العرف اعتبار العرف في إحالة الحكم إليه في إحالة الحكم إليه بقوله بالمعروف وقد احال الله تعالى إلى العرف في موابع متعددة مثل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكن هذا المعروف الذي هو العرف لا لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفا لمعروف الشر لأن الشرع محكم وحاكم على العادة ومن فائد هذه الآية الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى زوجته ما يكره فإن العاقبة قد تكون حميدة بقوله فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ومن فوائد هدأت الكريمة أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة عامة كثيرا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبة حميدة نافعة له. وهذا أمر مشاهد محسوس. وقد تقول أن العاقبة الحميدة لكن الغالب أن أن وعد الله أن الله يتحقق. فإن قال قائل عسه هل التحقق أو للرجع؟ نعم قال العلماء. عسى من الله واجبة عسى من الله واجبة يعني إذا قال الله عسى فهي واجب فالأمر واجب يقع قالوا ومن ذلك قول تعالى فأولئك عسى الله أن يعفوا عنه وكانوا غفورا. وذلك لأن رجاء في حقه عز وجل غير وارد. إذ أنه هو المتصرف المدبر والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره وعلى هذا فتكون الآية وعدا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه واحتسابا لذواب الله بأن يجعله فيها خيرا كثيرا فإنه يتحقق له هذا الوعد فإن تخلف هذا الوعد فلوجود ليش؟ لوجود مال وإلا فإن وعد الله حق ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الله عز وجل بالجعل من أين سأخذ ويجعل الله في إخايا كثيرة وقد بينا فيما مضى أن الجعل كوني وإيش وشرعي وأكثر ما في القرآن الكوني أو الشرعي الكوني أكثر ما في القرآن جعله الكوني من الشرعي جعل الله الكعبة البيت الحرام أيام الناس والشهر الحرام. مع أن هذا اعتمدناه كنا جاعلاً تونياً ومن ذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أي ما جعلها شرعا وإن كان جعلها قدرا وكذلك قولوا أواج الله لهم سبيلا التي مرت علينا قليلا قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ثبوت الكراهة بين الله المسلم وأخيه لقوله فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا فأثبت شرطا و... و... وتحقيقا ولا شك أن هذا وارد أن الإسلام قد يكره أخاه المسلم ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه فراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرفته إذا كان لأمر الشرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراها وإذا كان لغير أمن فالمجرد كراها كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء لأن من أوثق يعور الإيمان المحبة لله الله فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراها يعني العادية ما هو لدخلنا في دينه أو خلقه فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهت أخوانه فإن كليتمون فأسى أن تكهوا شيء أو هاجى الله في أخان كثير ثم قال طيب الآن جاء دون رسل شكراه ما يرجع أن ما لها ان يعضلها لترتد نعم على ابو ابن الشاني رضي قال ما قال ما قال محمد صالح توفى في فَعَنَهُ وَكَانَ كَذَمَهَا مِنْ نعم فَجَعَلَ لَهُ يَطْلُبُ اللَّهَ عِيسَى الْبَلَاحُ حَفَلَ لَهَا <تصفيق> الراجل ما أراد يعضلها لأنه جرى لعنة بينهما وأنت أمره إيه ما أصر في لأنه ليس مجرد نهياً في لو أنها صبرت على عضله ولم تهتم ما نقال ترجع يرجع المال لكن هو إذا عضلها لم تصبر فتفتدي نعم إي نعم ما يرجع ماله يعضلها لتفتدي وقد لا تفتدي لا قد لا تفتدي لأن إذا قلنا إن الزنة سبب موجب لردوعه بما يصار مجرد الزنة فأي يرجع ماله أما إذا قلنا إنها لا إنها يعظلها من اجل ان تضيق به درعا فتفتديه فنقول ربما تصدر عليه ولا هم نعم نعم ايش لعض الاستفاد الذي تجوز كراحة بل بالانسان يا اخي قد تكون ظاهرة اذا مثلا انكرها هذا على اخي خلو الاستفاد يعني يرد عليه بشيء قد أجد هذا السرع يقول أنه ليس لهذا أولا قد أجد أهمني أولا قد أكون فيه صفاق خفية يعني تظهر يعني ما يجب سرعانا أو يجب أن يكون في طلب الأخ لأخي شيء كيف يعجل سلام الله بنفسه في أخي لا إذا كان أمرا شرعيا كرهه الأمر الشرعي لا بد أن ننبه عليه إلا إذا كان هذا الأمر الشرعي مما يسوقه الاجتهاد وخالفه فيه من أجهزة هذا فهذا لا أوجد ذكره لا أوجد على هذا الشيء النوم الكسر لا أعشبها لا لا لا أمو كثر ما تعلم لأن نره محله القلب ولا يجد أن تتهم أحدا بأنه مرائي لأن اتهام المؤمن في من خلق المنافقين الذين يلمزون المطوعين من الممين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم المنافق يلمس إن تصدق العميب الكثير قال هذا مراعي وإن جاء بقليل، قال هذا بخيل. بخير فمنزون المطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم ومسأة النجاة يا أخواني ترى ما هي هينا يعني لا يجوز أن تحكم على شخص أنه نوى شيئا محذورا خطر وأنا قلت يعني أكثر من مرة نتعرض إلى قضية من لا قضية سامة من زيت حين لحق المشرك بالسيف فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فظن أسامى أنه قالها تعودا كما نظن نحن أيضا فضربه بالسيف فقتل ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال قتلته بعد أن قال إلى الله قال نعم يا رسول الله لكنه قال تعودا ثم جعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله لله وهو يقول قالاه تعود قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة مع أن, مع أن ظاهر الحال إيش أنه قال تعوذ إلا أنه هارب الرجل هارب لو كان يعني مخلصا ولا نذعن لو وقفوا قال لا إله الله من أصل ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والعاب أسامة حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد يعني تمنيت أني قتله وأنا كافر لأجل إذا تبت من الكفر ايش غفر لي ما قد نعم نعم لا هو الزناء شك... لا شك أنه أشد يعني ما أشد شيء لكن ما يستبحش شارعا أو عرفا هذه الفحشة والزناء لا شك أنه أعظمنا لكن إذا كان قديئة اللسان وخصنا عليه سبعنا نعم أما نعم لو كان الصداق من صداق الأولين، نعم، في عال، كل كبدة خروف ولا ما أشبه ذلك، كان لا لبس. لا لا، إحنا تفعلوا بالمعروف، بالمعروف، مو شيء. لا المسألة تتجمع ربما نقول يجب عليها لكن المسألة أنه يقول فعلي حفر بئر ماذا ما تقول نعم هنا يعني بمعنى أن تكون هذه صور العشرة بينة واضح وهذه لا تكون إلا بالتكرار يعني ليش لأن المرأة قد تكون في ساعات من الساعات ضايقه فظها ضائق لسبب خارجي ولا تحسن عصا مع الزوج مثل كيف الذي في القران موضع ان هذا في كل بيقول بيحسد لاَ الَّهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَمَنْ عَرَفَ الْمُسْتَقْبَلَ دَارَ دَارَ ذَلِكَ مَكَانُ ذَلِكَ وَآتَيْتُهُ نَجَاحًا نَّكَمْ فَارًا فَلاَ تَخَفْ مِنَ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفُقُوا بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ نِسَاقًا وَمِنَ, ال... ومن ال... وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَادُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ صَدَقْ إِنَّهُ كان فَاطِشَكًا وَمَقْتَعًا وَسَاءَ سَجِيدًا أعوذ بالله من الشيطان الرزيم مر علينا أن الله نهى عن هذا كانوا مرتدونها في الجهرية بالنسبة للنساء يرثون النساء كيف يرثهم للنساء؟ نعم. الوارث. عمد عمد نعم. تزوجها أو حبّها لزوج لوزوجها فني عمه أو ما شبه طيب. قوله ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما يستمون. عبد الله ما معنى الالعضن؟ هو يشواشات كتبتي ها؟ لا لا رقمنا نقوله يعني من طيب لا ادعوان حقوقهم لتضيقوا عليهن فيفتين يفتن انفسهم نعم ما المراد بالفاحشة بين بندر يا طارق من مكاره من نعم يشرمان قبر اذا نجمعها سوء العشرة والزنا والزنا من سوء عشره لانه خيان للزوج طيب قولوا عاشرهم بالمعروف اي دين معنى عشرون تب... تبادل العشره ام والمعاشره والمقارنة المعنى تبادلوا معهن العشرة بالمعروف ما المراد بالمعروف الأخ هنا ما عرفه الشر وأقره وكذلك ما عرفه العرف إلا أن يخالف الشر طيب مرة علينا أنه يجوز الإنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلماً هنا. فهذا كراه هل كراه دينية ولا كراه طبيعية؟ كراه طبيعية. كما يكره الإنسان نوع من الطعام مثلاً. صحيح. ما هو الذي وعد الله به من الخير الكثير يا داود؟ يبنى دوت فأسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ما هو الصيف هل أحد من السلف ذكر نمعة بأولاد صالحين تأثينه بأولاد صالحين نعم طيب أخذنا فوائدها كلها لا رامقيش نعم نعم بالعذراء أنت كلام طيب هل في الآية ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن نصبر على الزوجة وألا أتعجل في في طلاقها؟ منها إن الأفضل أن يقيها. لكن ألا ألا جدنا نقول أن يكون المعنى إن كرتمهن وطلقتمهن؟ فعسى أن تكره شيئا، وإذا الله فيه خير كثيرا لهذا المطلق. وهي. طيب. كرهها وطلقها وتزوجت آخر وأتت من الآخر بأولاد صالحين. لم الله به. إن في في النص المقدّس. نفسه ما يطلقها وزوج واحد. نعم قوله سبحانه وتعالى عسى عسى هذه ذل على أن الصبر للجوجة موجب أن يعوض الله سبحانه وتعالى نعم لكن أنا ألا يقول قائل فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اللي... لنفس المرأة تدور انسان ان يكون خيرا لماذا تمام عاشرهن نعم هذا اذا المخاطب الازواجه فانكرتمهن ولن تعاشروهن بمعروف فاصدروا ولهذا قدمت للتفسير أن التقديل فإن كرتهم هن فعسى أن تفكره شيئا وإلى الله فيها كثيرا ذكرنا أن الجعل من الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا يعني عبيد الله هل هل عندك من على هذا ما جعل الله من بحيرا ولا سائدة فكله قال للتقائل هذا جال كوني يعني إذن ما جعل الله كونا من بحيرة لا لا لا لا لا لا لا نعم بس هذا نفع نفع قال ما جعل الله شرع ما جعله شرعان لكن لو قدك قال ما جعل الله قدرا ها؟ نعم. لماذا؟ ها. لماذا؟ إذا إذا أخوة تسميته شيء كذلك شيء مرض الله يمكن صح لكنهم مشعور في الجاهلية عندهم البحيرة والسائد والحام والوصيلة فهم جعون قدرا طيب أرجعه القدري محمد نساب لا محمد قد عنده من الفهم ما ليس عندكم أقول لتالك الليل والنهارة يسكنوا فيه أقول لتالك الليل والنهارة يسكنوا فيه ما ما ما ما أحفظ آية هذا لفتوها هو اللي يجعله من الليل تحفظون آية هذا لفتوها ما أحفظ آية بهذا اللف وجعل الليل بسبابه وجعل النار ماشية هذا جعل كوني باكله ما الفرق بين جعل كوني والسرع رحمة طيب يا هذا واحد ولا مد النقول ولا والشرع الشرع فقط يطرح ولا يطرح ولا يكون اسف في المجهول يكون معقولا لله والمنفي يكون مكروها إلا الله بما جعل لهم ثم قال الله عز وجل في درس الليل إن شاء الله وإن راكبتم استبدال زوج من كان زوج واخيتوا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إن أردتم يعني اخترتم فالإرادة هنا بمعنى المشيء والاختيار وقول السدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ الأولى أو الثانية إحدى هن العائلة مبهمة العائلة مبهمة لكن ما دام, ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى يعني وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ وهي الأولى على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا أرغب فيها ويريد أن يطلقه فتكون الآية عامة لهذا ولهذا وقالوا آتيتم بمد الهمزة